إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون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 Wafis Samae rizq kum wama tuagdon. Fawarab Samae wal A'ad. Innahu lapqum mithlamaa annakum taatquun. Halata kahdithu Bayf Ibrahim al Iذ dخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا <fastest fate>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 وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم وفي فمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين